وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُمَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشَّرَى قَالُوا إِنَّا مُدْرِكُوا أَجِلِ ذَبِهِ الْقَوْيَةِ إِنَّا أَجْلِ o oh. وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا نُوْطًا سِيئَ بِهِمْ وَضَاطَ بِهِمْ ذَوْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا ندوك وأهلك إلا امرأتك وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَلْمَةً لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ وَإِلَى وردوا الله وردوا اليوم الآخر ولا تعسوا في الأرض مفسدين Hvala što pratite وصدهم عن السبيل وكانوا مستبصيرين